أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد نعم فضله رسوله وصلنا بحبل الله ووجه أن حلق التاج مع من هذي سرقيه قضيه في الدين. الشيخ كتب الدين يعلم فيه قاضي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي طيب الله وصلنا إلى كتاب التهدي قال الشيخ رحمه الله الأصل فيه حبل الله فعادة ولبلاد على الناس هد البيت من استطاع إليه سبيله الحد لوثا هو السياق الحد لغةً هو الزيار وشرعاً هو التعاكل لله عز وجل بأداء المناسك في وقت مخصوص وزمن مخصوص وفقاً لسنة مدينة صرحة وهو فرض على القالب باتفاق فرض على القالب باتفاق في العمر مرة واحدة فرض على القالب باتفاق العلماء في العمر مرة واحدة ومنكره كافر وهل يجفع تاريخه مع القدرة إلى أن هذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى والأشبه الذي عليه آثرون أنه لا ينفر إلا من استحل فركه أو أبا إلتزامه به طاعة لله عز وجل قالت الشيخ رحمه الله والاستطاعة أعظم شروطه فيه الاستطاعة أعظم شروه الطول لله عز وجل من استطاع إليه سبيلا طبعا شروتها يكون الحاج مسلمًا وإلا فلا إسمح من الكافر ها يعني عاقلا فلا يصح من المجنون ولا يشترط فيه التمييز بل يصح من غير المميز لا يشترط الحج التميز بل يصح من غير المميز لحديث ان امرأة رفعت صبيا صغيرا للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هل حج قال نعم ولك قال نعم ولك لكن من حج وهو صغير ثم بلغ عليه حج أخرى ومن حج وهو عاقل ثم اعتقاد فعليه خذفة أخرى في قول في الفقهة <تصفيق> قال والاستطاعة أعظم شروطه ثم فسرها فقال وهي ملك الزاة والراحلة بعد, ضرور بعد ضرورات الإنسان وحوائك الأصيب وهذا تعريف أولبيش فغالب حال الناس يعني تضبط استطاعتهم بذلك وارض في هذا المعنى حديث النبي تفسير الزاة والراحلة لم يصح منفوع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا مذهب جماهيد أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى وهذا تعريف أغلب وإلا من الناس من لا يحتاج إلى زاد أو كما كمن يقول من أهل الحرم مثلا أو كمن يستطيع أن نفسه يؤجر نفسه يعني بأكلته وحبته على الدابه أو بركوبه أو نحو ذلك، أو كمن تصدق عليه إنسان أو أهوهب أو عطاء يعني ما يخل به فهذا كله يعني لا يدخل في معنى الزاد والرحل لكن إذا ذهبوا هذا غالبا الناس يحتاجون إلى ذلك الطريق طريق للسفر بعيد والناس يأتون من كل فج عميق كما أخبر الله سبحانه وتعالى أو يحتاجون إلى دواب تنقلهم يحتاجون إلى دواب تنقلهم وهذا بعض ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلي وليس من حوايج الأصلي تزوج بنات أو بنات كما ذكر عليه فيل العارمتي من أهل مصر وإن, بالله وإن الله ورده يقول أنا أحتاج إلى تزوج البنات أو تز إلى تزويج ولد، وتنظر في تزويج البنات تجد نفقات بالأثاث بالآلاف، بل بعشرات الآلاف في أشياء ما أنزل الله بها من سطان، ما أنزل الله بها من سطان يعني في يعني قد تزوجت بعشرة عشرات هذا المبلغ، تمام بعشرة عشرات هذا المبلغ والناس يتكلفون ويتبينون ويأثرون بالرياء لأجل ها الرياء واستمع وتحتيل حاجات اللي حاجات الإنسان التي شرع الله عز دلة ورسول صلى الله عليه وسلم. قال شيخ رحمه الله الشيخ ومن الاستطاعة ومن الاستطاعة ان يكون للمرأة محرم اذا احتاجت الى سفر, سفر بقول النبي صلى الله عليه وسلم اي من رأى الانكمال من من كانت تؤمن بالله واليوم الاشر فلا تخفرن الا ما محرم منها قال وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يستمر على اعظم احكام الحج جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني قد اتيت معك في غدوه كذا وكذا وان امراه قد خرجت حاجة قال اذهب فهد جمع راس اذهب فهد جمع راس وزع جهاز العين جهاز الفريضه المتعينه اني قد اتيت معك والمكتسب في الجهاد، عليه الجهاد خطو عين ومع ذلك قال من يسرق الجهاد فرض العين وذهب فهد جمع تمام وذهب فهد مع امرأتك وليس للرجل أن يمنع امرأته من السفر إذا لم يتهيأ له هو السفر وكان معها محرم منها من غيره كأبيها أو كابنها أو كعمها أو صالحة أو جدها تمام أو زوج ابنتها التي عقد عليها على ابنتها يعني، فهذا محرم له لها تسافر معه بغير إذن زوجها إن كانت الحجه حجه, حجة لها قال وحديث جابر رجل الله تعالى عنه وأرضاه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع على أعظم أحكام الحج. ومر وهو مسلم على جابر بن عبد الله رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة في تسعة سنين لم يحج. مكث في المدينة تسعة سنين لم يحج. وهذا مما يدل به بعض العلماء على أن الحج واجب على السراخين على الفرس. يقولون أن الحج فرض في سنة ست من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخره النبي سنة سبع وثمانية. وثمان وثمان سبع وثمانين وتسعة وحدف التسعة فقد أخره النبي سلاة أعوام متتالية فدل على أنه ليس باجبا على, إيه؟ على الفضل لكن أعترض على هذا التأريخ في فرضية الحد فإن أظهر آية في فرضية الحد هي قول الله عز وجل في سورة آل عمران ولله على الناس هد البيت من استطاع إليه سبيلا وهذه نزلت في تلك السنة هذه نزلت في تلك السنة أما قول الله, الله عز وجل واتم الحج والعمره لله الذي نزل في عام الحديبيه فليس فيه إفراض الحج ابتداءً وإنما فيه وجوب إتمام الحج لمن بدأه وجوب إتمام الحج لمن بدأه وجوب إتمام الاعتمار لمن بدأه أما الوجوب الابتداء ماذا نستفيده؟ نستفيده من قول الله ولله على الناس حج البيت ولله على الناس حج الميت立 من استطاع إليه سبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ولذلك ندع في هذه الايه ومن كفر بعض اهل العلم ان من خطر أن يهد فلم يهد مات كفره وندع في وندعو فيه ضعف ايضا من وجد سعه ان يحب يهد فلم يهد في يوم شاء يهودين او نصرانين لكن في اسنانه ضعف شديد حتى وضعه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات وهذه مبالغه منه رحمه الله فالحديث غريته ان يكون ضعيفا وقد حسنه الحاكم بن حجر رحمه الله يقول ما كان في, في تسعة سنين لم يحضر نقول لأنه لم يفرض عليه الحج الا في عامه صلى الله عليه وسلم ولان الله سبحانه وتعالى ادخل تأكيد الحج المنضبط على تشريع الله عز وليله وملة إبراهيم إلى زمن حجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذلك لأن الكفار كانوا في زمن النبي قبل الهجرة أو قبل البعث كانوا يعفثون بالتاريخ وذلك ما قال الله عز عنهم حجاتا عنه إنما النسيء إن زيادة في الكفر وندو به الذين كفروا تحلله عام ويحرمونه عام ليواضعوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله والمعنى انهم كانوا يجعلون شهر الرجل مكان رمضان او مكان صفر او يجعلون سفر مكان جماد او يجعل مكان جماد ها نظام الترتيب الذي يتعلق بشهر ذو الحجه تمام ولذلك لما حجه النبي صلى الله عليه وسلم وقف على عرفه وقال ايها الناس ان الزمان قد استدارت هيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنه 4 أربعة... عشر شهرا منها اربعه من حرم شهرا منها أربعة من حرم فكان تاريخ حجه النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجه لا ياتي في قد فتاتي مثلا في شوال فتاتي بال قاعده فتاتي في محرم فاذا حج النبي في هذه الاعوام السابقه لحج في غير موعد الحج فتدخل الله عز وجل له حجته وللا استقامه امر الدنيا واستقام الموعد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبتهيئة بلادها ما النبي صلى الله عليه وسلم تسعة سنين لم يخرج. ثم أذن في الناس في العشرة. ثم أذن في الناس في العشرة اول العشرة. تمام؟ أن أود الناس في العشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر. فقدم المدينة بشر كثير قدم المدينة بشر كثير كلهم يستمسؤل يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. قال فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة وذا الحليفة هو مهل أهل المدينة أو مهل بضم الميم أهل المدينة الذي يهزمون منه إذا قصدوا بيت الله عن الحرام لحدة أو عمره حتى أتينا ذا الحليفة فولد أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله كيف أصنع فقد صرت نفساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتسلي واستفلي بثوب واستغفري بتوب واهله استقار معناه وضع الايه وضع طبقه من ال<html>كماش ونهوه يعني تمنع بها نزول الدم تترجم بها وتحفر عن نفسها نزول الدم حتى لا تلوث ثيابها وحتى لا تلوث قال, قال شيخ ولا الحال من بالاجماع ولا المفساة من الإحرام تسمع من عتيم أن بعض الناس كان في صبر بعض طوائلنا فخرج مع الناس إلى بيت عمرة فأصابت إمرأة منهن أصابت إمرأة منهن دماء ليه دماء الحيض فتصل بها ماذا أفعل؟ أنا أقول المرأة لا تحرمي وتقول معنا مكة بلا إحرام تفيدونا لا تحرم وتكون لبيت اللهم عمرة ولا تؤدي شيئا من مناسك العمر أصادر من الطواف حتى تطوف حتى تطوف من دمها حتى تطوف من ذلك تم الدم حتى الدم تكون نهاية فترة في ساعة ونصف تعمل عمرها تمام ولو ضاق عليها الأمر وضاق عليها المدة النهارية ترجع وولم يقطع دمه حتى تكون مدة الصيام واللي الدم طويلة بعد عشرة أيام يوما فقد لا تكتسح مدة مدة السفر وصلاتي البقاء وفشلة السفر إلى هذه المدة كلها ثم تفعل تحرئ المرأة بالعمرة وتطوف بالبائل وتطوف أو هي حائض ولا يضرها ذلك أيضا وهذا اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولا فيديت عليها ولا تفار ولا فيديت عليها ولا في عليها ولا تفار من بادي وما تعد عليكم في الدين من حر بعض أهل العلم توسط بالمسألة قال تطوف ولكن عليها دم عليها دم يعني عليها دم خشاة عليها دم خشاة يعني إن أرادت أن تحتض بذلك الشيخ فلا بأس علي ولكن قد أفاض شيخ الإسلام وأجاد رحمه الله في كتاب المناس أنه لا يدم على المرأة إن هي حاضة مضاق عليها الوقت أن تطوف بالبيت ولا حرد عليها لأنه يذهب إلى أن الطهارة ولو من جنابة أو من حيث يسل شرطا في, في الصورة إنها هي شرطة في فقائف المسجد لأنها ستدخل المسجد وهي عائلة تدخل المسجد وهي فقال فقال لها النبي اكتسلي واستدفلي بثوبة وأحرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مسجد الحليفة تمام، وليس هناك مخصوصة صلاة مخصوصة للإحرام فلن يستحب أن يحرم بعد صلاة بعد الصلاة فريضة نافلة ليس هناك ركاتين تسمى بركتين ليس هناك أن يسمى بركتين إحرار. تمام، ولكن يستحب أن يحرم بعد صلاة فصلى رسول الله في المسجد ثم ركب القصوى ناقته ثم ركب القصوى حتى إذا به ناقته على البيداء أهد بالتوي فالإنسان يأتي للبرية ويأتي مهل لأنه بلده سواء كان غاب غراب يلام لام ذي المنازل يخرج من المنازل لا تعبق إلى آخره أي من أي بلد وسنعرف من أي البلد الموفيت الآن التي تتعلق به بأهل الدار المجاورة الغرافية المحيطة ببيت الله الحرام يأتي إلى مهله وإلى مقاته فيعني يكتسب وهناك الحمد لله رب العالمين حمد ومسائل من يهند واسعة جدا جدا وهذا من إيه من تيسير الله عز وجل على المسلمين ومن مجموعة هناك وتجرك ثم بعد ذلك يصل لأي صلاة كانت الظهر العصر في خجر الظهر لم يكن صلى ركعتين سنة ثم بعد ذلك يعني يركب لأفته أو سيارته وبعد أن تتحرك يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد لك ويقول لبيك اللهم عمره أو لبيك حتى على ما سيخرج على كما ثم ركب القفواء حتى اذا استوت به ناقته على البيتاء اهل بالتوحيد اي راس التهليل لا اله الا الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك واهل الناس بهذا الذي يهدون به لبيك المحامد لبيك المعالج لبيك حقا حقا عبدنا الورق لبيك ربنا وسعديك لبيك ربنا وربيك الى اخرهك كان النبي لا ينكر على احد من ذلك وهذا في توسعه من رسول الله بقوله هذا خدي محمد قال اهل الناس بهذا الذي تحلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منهم ولذي رسول, رسول الله تلبيته اما أن يكون النبي سكت اقرارا او سكت شبقه بالناس لان الاعادات كثيره جدا جدا والوقت سيضيع اذا قال كل واحد لبي بما يلقي رسوله استرات مكبرات صوت مثلا او اذاعات ينشرو فيها الناس انما هو صوته الخالص صلى الله عليه وسلم فسكت شفقة بالناس أو رفع للحرج عن نفسه وعن الأضماء أو يقرأ لهم في كل خير قال جابر لسنا ننوي إلا الهد لا نعرف العمره لا نعرف العمرة لأن بعض قبائل العرب لا يعرفون العمرة فأهدوا بالحد ورسول الله بعض الناس وقال عمرة في هدى صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله على أهل العلم في حدث صلى الله عليه وسلم هل كان قارنا أم ممتتعا أم مفردا بكل قال العلماء ولكن التحديد أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحد مفردا لبيت اللهم عمرة في حدة عمرة في حدة وطبعا إذا أو أتى لبيك اللهم حج عمرة ثم أدخل عليها حد صلى الله عليه وسلم فمن سمع أهل بالعمرة قال تمتّع ومن قال اللهم عمرة في حد قال تمتّع ومن سمع قال لبيت اللهم حدّة قالوا قال أفرد كمان، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارلاً والترام والتبتع في عفل السلف متقاربان يعني لا يفرق بينهما كبير الفرق العمر بالنسبة لأهل العلم أن استلبوا في حكمه اتفقوا على أن الحدسة قليلة من رفل واختلفوا في العمر هل وهي واجبة فيضاً مستحبة والذي عليه الأدلة والأشبه بالصواب أنها واجبة وليست مستحبة لحديث الصبيل لما عبد أنه أتى عمر في الخطاب وقال يا أهمير المؤمنين اني رايت الحج والعمر تمس بين علي فأهلت بيهما قال أصبت سنة نبيك أصبت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وأن صبر الإسلام السلام وأيضا في هذه النبوذينها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه لفئيه فقال أسبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقرين الصلاة وتأتسل من الجنابه وتحج وتعتمر فإن فعلت ذلك فأنت مسلم فإن فعلت ذلك فأنت مسلم وأيضا قول الله عز وجل و أتنم حج و لله وقال بعضهم على إقراءة و الحج و لله على الإكلاف ليس ليس العطف و الجمع فالشاهد و في هذين القولين قول من قال بأن الحج و أن العمر واجب و كيف يستطيع جدا عن القول بجد الهباب رجل الله تعالى عنهم لكل وجهة العمر لها و انتلافه لا حرده ولا مشحكة في الإكلاف. قال جابر لن ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمره حتى اذا اتينا البيت كعبه الله الحرام حتى اذا اتينا البيت مع الله صلى الله عليه وسلم استلم رسول الله الجوف يعني ركب يماني احد الخيل اليمانيين الترفيه مش اليمانيين اليمانيين بالترفيه في احدى الحجر الاسود فاستلم النبي الجوف الذي فيه الحجر الاسود استلمه بيده صلى الله عليه وسلم فطاف سبعا طاف سبعه اشواط حول الكعبة يقول رمل ثلاثة ومشى أربعة رمل اللي هو مقاربة فطر وهذ الأكتاف كهيئة الذي يجري وليس جريا وليس الجري ولا الشك إنما هو مقاربة فطر وهذ الأكتاف كهيئة الذي يجري تمام وقد اطبع النبي صلى الله عليه وسلم بأن وضع أن ال... وضع إلده وطرخ إلده على كتفه الشمال وأبدأ صفحة صدره اليمنى واعتيته وكتب الأيمن صار بإظهار للجلد لمن للمشركين تمام؟ ولذلك عمرك صدبر جدا عنه الله لما جاء في عهده يطوف بالبيت قال ما لنا ولا رمل ما لنا ولا رمل ولا الضباع ذلك شيء كنا قد رأينا به المشركين في زمن رسول الله فما لنا وله لأن الكفار لما النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة وهاجر إلى المدينة قال المشركون لما جاء النبي في فتح مكة أو في حجته صلى الله عليه وسلم قالوا سيأتي محمد الآن ومعه أصحابه قد انهكتهم أم يترب وجاع وضاع تمام فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم هي الطبيع الغارب العضلات ها وأن يرمون مش أشغال تجريب عند السفر 600 كيلو متر ليس لنت انزلس في طاقاتك وقوتك إظهار للجلد وإغاظة للكبد تمام ولذلك كان يرمون في ثلاثة أشواط الأول فقط لحافة المصحة ولا يريد صاحبهم يأتون من إيه؟ من سفر بعيد رضي الله تعالى عنهم وأرضاه قال فرمل ثلاثة يعني ثلاثة أشواط ومشى أربع والرمل في الأوايل سنة والمشي في الأربعة الأواشين سنة فمن فاته الرمل في الأوايل فلا يغنه فلا يبديه في الأواشين وإلا لضيع السنتين وإلا لضيع السنتين تمام؟ فإن فاتك الرمل سهوا فلا الله عما سلَف فلا تثوب المشية خصما بالرمل فيه تمام؟ قال فرمل ثلاثة ومشى أربعا ثم نفل إلى مقام إبراهيم فقرأ من مقام إبراهيم مصلحا فصلى صلى الله عليه وسلم ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت وفجعل المقامة المقام ده مش مقصورة كبيرة فيها مقام ده هو الحجر الذي كان مظهوم عليه النبي الله ابراهيم لبناء كعبة فوضع الله عز وجل وجعله من مناسك الحدي تخليدا بالإكرام ابراهيم وشكرا لعمل النبي الصالح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم قال فقرأ في الأولى كش هو الله أحد وفي الثانية قل يا أيها الكاترون ثم رجع إلى الركن واستلمه صلى الله عليه وسلم ثم خرج من الباب إلى الصفا. الله عليه وسلم من الباب من المسجد إلى الصفا قريب جدا. جاء هنا كده بالضبط والسحشة تمام. خطوات يعني على القدم وصيحة مش مشوار يعني كبير تمام. خرج إلى الصفا الله فلما دنا من الصفا رطى عليه وقرأ إن الصفا والمروة من شعائره صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله. منه. ابدا بما بدأ الله به فبدأ بالصفة و عليه حتى رأى البيت سبحان الله إلى الآن ترق الصفة و ترى البيت رغم المبادئ والإنشآت المعملية الجديدة و ترى السعاد طرق الصفة الآن ترى البيت أيضاً ولكن البنوى ما تمام؟ فاستقبل الفجلة فوحد الله و قال لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنت تتوعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك صلى الله عليه وسلم قال ذلك ثلاث مرات ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي تعال بطن الوادي هو المعلم الآن بالنهلين الأخضرين يعني لو اعتبرنا هذا الموضع من هنا الصفا ومن هنا المروة يرقى على الصفا وينزل يمشي حتى إذا فرض بطن الوادي الآن الارعتموه في, في الارض يبقى البلاط لونه اخضر وفي السقف باللمبات لونها اخضر بحيث لو في زحام شديد ما انت في البلاط تنظر في الاعلى اخضر الخط القوس ها تاهل الكاميرا في الحائط وهذه الكاميرا بالعرض وهذه الكاميرا الساقطه ها كده بتشد ايه القوس عندنا السقف بتمشي بايه تمشي في نفق مستطيل تم بنفس الصورة نفس الصوره اللمبه هذه وهذه أن تأذي تمشي وعندما تزده تهره لأن تشد أسرع من الرمل ها؟ يعني تشد شداً النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الوالد إلا شداً تسرع جهزة طبعا مش ذلك مفرط. ها ولكن يعني بجهد استطاع. قال فلما انصبت قدمه في بطن الوالد سعى حتى إذا فعدتها القدمان قدمات تمام؟ طبعا الطريق الآن عملي يعني ما فيه واطي عادي النبي طبعاً كان يارضي من على ينزل ينشي حتى لأنه لو كان ممكن يتكفى ثم ينشي في بطل الوضع ثم ينشي صرع في بطل ثم يمشي صعودا. أما الآن مع مرور الوقت ها وكبديدات وإلى فره أصبحت أرض مساوية ولكن بقت السنة. بقت السنة عمر رجى الله عنه وعند الله لما قال ما لنا وللرمل ما لنا وللضباع ذلك شيء كنا قطر أين به مشركين زمن رسول الله ثم قال سنة رسول الله فعله رسول الله فلا معنى لنا وبرك الطبع ورمل رجى الطبع عنه وطاف بالحجر فاستلمه وقال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله يقفل كما قبل تمام هذا في في بعض الطرق الضعيفة في غير البخالي أن علي بن أبي طالب جاء بعد وقال والله إني لا أعلم أنك حجر تضر وتنفع لكن هذا ضعيف جدا لكن وجاء الحجر رحمه الله قال ومع صحته فضرره ونفعته بما وضعه الله فيه من البركه فإن الله عز وجل ينفر لمن استلمه حق وهذا هو نفعه بكونه سببا في النفع لا كونه عينا في النفع وهذا ما يظن الأصحاب ربطي الله على فرض الصح لكنه نبي ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المروة حتى إذا في بطن الوان سعاد حتى إذا صعدت مشأ. حتى ففعل على كما فعل على على الله عز لله لله. ثم نزل مرة الأخرى. حتى إذا كان على المره هو يطوف وتره سبع يعني يبدأ بالصفة وصول إلى المره شوط يرجع إلى الصفه مرة أخرى شوط ثاني يرجع إلى المره شوط ثاني تمام وهذا بقول عام في آل العلم خلافة لبني حذب إن بني حذب يعود في هذا مودية شوط واحد فيبدأ بالصفة ويتعدى الصفه تمام إيه الجواب كيف يقول هذا إنه لم يار مناسك أصلا لم يحج بيت الله سبحانه ماذا تولى بحج رضي الله هكذا قال منحرف لا تمام كان اهل طوافل النبي صلى الله عليه وسلم يعني سعيه بين الجبليين على المروه فقال لو أني استقبلت من أمني ما استدرت لم اسقيها الجامعة وهذه ليست تدفل كاستلوة التي نزيناها عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا من باج على فوق الأمر الخير أو الأيسر أو السهل ليه؟ لأن الخران الخالج المسكين في بعض الحج والعمر كما سياتي يعني نسك شاك شك صعب إنه في الإحرام طويلة جدا جدا وأعماله شكل مرهق. الثاني يعني يشتغل محضرات الإحرام. الإحرام لأول فترة متصورة. يعني لو فرضنا لو الإنسان أهل للعمرة قارنا بأول شوال يظل على إحرامه حتى يوم عيد الأضحى. كم يوم؟ سبعين يوم وحده. الإحرام قص جدا صعب. لا يمس طيبا ولا يمس رأدا ولا يلبس مخيفا ولا يغطي رأسه ولا يسوي صيبا ولا كذا كل محضرات الإحرام. مشكلة شديدة. أما المفرد ما عندوش مشكلة قاتلة. المفرد يجي بالطيار على عارضة ومن عارضة إلى مزدلة من مزدلة إلى مينه خلاص الطيار وحدة. وبدأ يمشي. يعني يومين وبعض يوم وفصل. ثاني سبعين يوم واضح حد رجال أعمال اللي هو يسمونه اللي هو المفرد. أما التمتع، أما التمتع فهو يجمع فيه بين النسجين على صفه التي تتأذى. الآن في صفه تحدد كيف يتعرض. وهذا أسهل طريق، أسهل طريق العاب الحد. شوف النبي من أول من المدينة حتى رجع له في كي تفعل تمام؟ شو عرضنا الحين؟ الموقف اللي جو برضو مع السلسلة المحاضرة المصوره اعدادها أيه؟ وزدت الحج وال وال وال, وال... الحج والمناطق العربية السورية فيها مناسك الحج من من النزول من المطار إلى ركوب الس الطيارة وراها صورة مصوره كل المناسك منطقة منطقة كل صورة خطأ يصورها لك الصراحة والسون يصورها لا الصراحة. إذن أنت لا زال سالش؟ تمام؟ هنا يقول حتى كان آشر طوفيه على المروة فقال لو أني سفدت من أمل ما استدرت لم أسف الهدية وجعلتها عمر كان هيا من إيه كان هيا من أخلق ده هو دلوقتي خلص شوادلوا يفعلوا وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة الفضيله إيه يهدأ وكانها يعتمد لما هو قال من ضرش تحده يفضل الإحرام صلى الله عليه وسلم تمام قال لجعلتها عمر فمن كان منكم ليس معه هد فليحيلها وليجاك عمر من المانع من التمتوعه المانع من التمتوع سوت الحج وإحرام صلى الله عليه وسلم بالعمرة والحج معاً تمام لكن بعض الناس الذين أهربوا الحج في وسعهم أن يفسخ الحج إلى عمر يعني لو قال في المهم لبيت اللهم حج وذهب إلى البيت وضابه به سبعا وخرج إلى الصفا والمرور فسعى بيوم وسبع اشهر له أن يفسخ ذلك إلى عمر وأن يقص شعره ويتحلل وتعلم قدرة عمره وينتظر إلى يوم كمانية من الدهجة يوم الطروية ويبدأ بالإلتقى بالحد إلى اليوم. ده كده في ما بين إلى او فيما بين إلى كي، ها؟ حلال ليس محرم. من جعش طقطش نعم؟ من جعش لا من جعش يولي من المدينة من المكان المكان وفي اللو، تمام؟ وان كان من بالمدينة، تمام؟ ما لا يزعم أن الى إلى المطرقة. قال ولوازم و... أمر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه قال فمن لم يسق الهدي منكم فليحل فليحل لو يجعل عمره ولدن عمره. فقام سراقه ابن مالك ابن جعشم رضي الله تعالى عنهما، فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لابد؟ يعني جواز فسخ العمرة الحد إلى عمرة أو اتحفال التمتع للعمرة إلى الحد ألعامنا هذا يعني هذا شيء يتعلق بنا في واحدنا فقط وللكل الناس قال ألعامنا فقط أم لابد؟ فشفك رسول الله أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحد لا بل لابد ابد, أبد. لا أبد, أبد. دخلت العمره بالحج تمام يعني لكل مسلم ايا كان شانه لو ان يتمتع بالعمرة الى الحج او ان ينقل النبي للعمره وقدم علي من اليمن رضي الله عنه والله مش من علي الذى ارسلوا الى اليمن برضه لدعوه اهل اليمن فبلغوا خبر النبي صلى الله عليه وسلم سيحج في يوم كامل فقدم علي من اليمن وقد كلفه رسول الله ان ياتي بالهج والنحائل والذبائح معهم من اين من اليمن فقدم علي من اليمن ببطن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هي إيه النوم في دمائه. طبعا المطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم في, في دم التمتع أو في دم القرار شاء. ما عدا أو عنزة رجل. تمام؟ يعني كان من جنات النبي صلى الله عليه وسلم من الذين صلى الله عليه وسلم. آدب مع ربه وشكر لربه ورضا عن ربه صلى الله عليه وسلم. فقدم علي من اليمن. ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمه بمنحل من فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد تحللت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يثق الهديه فليجعلها عمره وليتحلل قالوا اي الحيه قال الحج كله هذا كل الحاجه ما يبقاش عندك اي نوع من انواع المحظورات تمام ففاطمة زوج علي فاطمة مع النبي صلى الله عليه وسلم في في المدينة وجلت مع النبي م حاجة إلى مكة تمام وأمرها النبي أن تتحلل أو تفسخ حجها إلى عمرة فتتحلل بها ومتخيلين المشهد ما هو أنا بالبس دجاجة يعني تمام فقدي معي فوجلا فتحل قدمها له ها ولبست ثيابا صبيعا وتحلقت ها الثياب الصبيعة والكوهدوالي أشياء يعني معناها بشيء مش مش متقلفة شيء فذكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا إن أبي أمراني بها. قال عليهم يقوله. فكان عليٌ يقول فكان عليٌ يقول بالعراق. بعد بيحكي القصة دي بعد ما بقى خليفة للمسلمين وولي أمر المسلمين وكانت إيه مقره لفاتي فين في العراق. بيحكي هذا المشهد كاملا بعد أن إيه ولد الفتى. فكان عليٌ يقول بالعراق فذهب إلى رسول الله محرشًا على فاطم. إن عالمك هذا غلط وهو يثير النبي عليه حتى أعطيهها. محرشاً على فظيمة للذي صنعت مستفتياً لرسول الله فيما ذكرت عنهم فأخبرته أني أمكنت عليها فقال صدقة صدقة ماذا قلت حين فردت الحج هي عمل صحيح عملت بذلك كيف فعلت أن لا ماذا قلت حين فردت الحج قال قلت الله اني إني أهلت بما أهلت لرسول وراحكراً يهلس خاطئ <تصفيق> رجل الله ما الله أن همودس أنا وجدت نسلا لم أنا محمول ولا فكسد ولا هيره خلص المسألة إكتئاب القضية اللهم إني أهله بما أهل به رسولك كذا كذا أنا حامل هناك ولا يمله عمل وصلك رجل الله قال ما قال ماذا قلت حين فرصة الحج قال قلت اللهم إني أهله بما أهل به رسولك قال فإن معي الهدي فلا تحد من رجال الهدي منه من المدينة كمان وعليه الهدي من اليمن هو كمان سيف الهدي بنفسه للنبي صلى سل التبويض ليش كلهم إيه؟ لبعض لأن النبي مكرم وعليه مكرم فقال أو فلادو حف فلادو حف تمام؟ قال فكان جم جملة الهدى الذي قدم به عليٰ من اليمن والذي أذ به النبي من المدينة مئة شاة علي جاي ستين والنبي جاي بأربعين من, من المدينة, في المدينة فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي ومن كان معه إلا النبي ومن كان معه هدي عليه فلما كان يوم التروية توجه إلى منا، فلما كان يوم التروية توجه إلى منا، فأهلب الحندي. تمام؟ ظلوا على إكرامه بعد هذا الأمر وحتى أدى يوم بعد يوم حتى وصل يوم التروية ويسمى يوم التروية بيوم التروية لأن العرب في زمن رسول الله وقبله كانوا يأخذون فيه الماء للتروي من القرب القيرة والصفاء والأولئلئي وهذه الأشياء حتى يعني أن تكون العرب لا يحتفون بالماء من الوادي. دعوه من في نفس المكان فلسمى بيوم الدرد تمام تودنه فيه إلى ميناء فأهل بالحج. قالوا لبيك الله هم حجا وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلاته الفعية هنا في لا قصر صلى النبي في هذا الموضع تماما من غيره عفو صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم قصرا من غير جمع. قصر من غير جامع صلى الله عليه وسلم تمام والفجر من صبيحه اليوم الثاني ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وامر بقبته من شعر تضرب له بنجرا قبه الخيطه تضرب له بنجره جبل نجرا تمام فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش انه واقف عند المشعر الحرام لان قريش قبل البعثه كانوا يكونوا عند الحج تسولاء على عرفات واهل مكه يكونوا عند المشعر الحرام مختلفه تمام، وبيسمونه فوسهم الحمص، الناس كي طبقة خاصة، طبقة مرتفعة من العرب، لا نقف على ما يقف عليه العرب، لما نقف على جمال أخرى في وديان أخرى، من النبي صلى الله عليه وسلم كراهش من أصل، فظن أن النبي سيفعل فيها تجاهليا، ويقف كما يقف الحمص منهم في مشان حرام وليس على عرفه، تمام؟ قال فصار رسول الله ولا تشك أريش أنه راقف عند مشان حرام، كما كانت أريش تصنع عند جهليا. فاجات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى عرفه تمام لان ما بين منى والمشعر الحرام من جهه المفضل النبي صلى الله عليه وسلم هيمر على مزلفه تمام فمزلفه النص منى في جهه وعرف في جهه القادم من منى يمر على مزلفه يراقب الا اللي هم الحمص من مشدد مكه القدامى يفهم في متصل الطريق وتقول الناس الى عرف لان النبي صلى الله عليه وسلم جاهز الى عرفه تمام ثم رجع سبعة إلا مزيفة ثم خرج إلى منى ثم رجع إليه إلى مكة وردد سمعت لو نحن معنا صورة الخريطة كنا صورناها طبعا الفيلم المصور مصور فيديو هذا الشكل عليكم كثيرا شكرا يقول فأذىه أي ماذا رسول الله حتى أتى عرفه فوجد القبة قد له بنمره فنزل بها صلى الله عليه وسلم حتى إذا زاغ الشمس يعني وصلت يعني رب العالمين الزهر آه، وقت الصلاة المغرب أمر بالقصواء، آه؟ زالت الشمس يعني أو زالت الشمس يعني ذه، آه؟ حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فراح فراح إلى له فأدى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم يا حرمة يومكم هذا تبي قبيل الظهر بقليل ودخل العراق على قول أول ما وصل بدأ يصلي الظهر العصر جمع تقديم قصرا، تمام؟ قال ففضب الناس وقال ان دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمه في يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا يومكم هذا يوم يوم النحر اه؟ أو يوم إيه؟ نعم يوم في شهركم هذا شهر محرم في بلدكم هذا بلد الله الحرام ألا كل شيء من أمر الجاهليه تحت قدمي موضوع ودماء الجاهليين موضوعة يعني ما كان منهم من الأهل بالثأر وقد بلغ ذا أهل بالقد وإن أول دم قضع من دماء دام ابن ربيعة ربيع في الحلف كان مسترضعا في سعد في بلد سعد فقتل أبو ذيبي يقوم على التراضية يعني في دماء الطالب الطرفية فقرر النبي صلى الله عليه وسلم نضع باب الدم ولا مطالب به تمام؟ ابن ربيع ده ابن الحارث كان رجل مصطفع في بني سعد اللي هو رضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم قتلته قبيلة هذيل وكان المقرب للطلب دم فالنبي أهدر هذا الدعم أن من للحرب وراء الخصوم هذه الشيء وربا الجهادية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله طبعا هذا معلوم عبد المطلب عباس بن عبد المطلب كان هذيل ندب الربا قبل التحريم تمام. وطبعا كان اللي بيقترب قرض الى سنة الى سنتين الى ثلاث سنوات، إلى, سنوات،, إلى سنوات الى عشر سنوات الى عشرين سنة فالناس مختلفين في مدة الدين فاتقرضوا القرض وحرم الله ضيبة فبقت الأموال عند الناس على عقد القديم فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأول ربا أضعوا ربا العفاس بن عبد المطالب يعني أننا لا نطالب أحد إلا بروس أموالنا أما العفوذ التي اتفقتم عليها منذ انقدم قبل التحريم على زياده فلا مطالب بزياده إذا بعض ظهروا هذه الزمان يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغل الربا حتى حجة الوداع هذا ضلال مبين بل ما لو كان عاقلا ما يقوله لكهر وضربت عنص الى يدهم عن هذا الثور بالتأمي النبي أخل الربا صلى الله عليه وسلم أو ان أن الربا لا خرم إلا بعد حجة الوداع هذا ضلال مبين هذا افضلاء على الله وعلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قال وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب الذي كانت بقايا الدنيا الخديمه التي كانت قبل التحريم عند النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم لعند زياده الربا لا ياتين بها تمام قال ثم قال فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله يعني العقده والشرع ولكم عليهن الا يوطين فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رِزْقُهُنَّ وَإِسْوَتُهُنَّ بالمعروف وقد تردت فيكم ما لن تضلوا, ما لن تضلوا بعده أبدا إذا اعتصنتم به كتاب, كتاب الله وأنتم تسألون عني فماذا تقولون أو فما أنتم فائدون صلى الله عليه وسلم قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإسمعي السبابة اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد صلى الله عليه وسلم يستشهد ربه عليهم صلى الله وعسل. ثم أثن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر يعني جمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين يقصر فيهما ولم يصلي بينهما شيئا يعني من النواف ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموكف موكفه بعرف بعرف مطيئة واسعة فينا ففي اولها صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ركب ناقته القصواء وظل واقفا عليها يراه الناس جميعا ويسالونه ويستفتونه فظل واقفا على عرفات راكبا على الايه على الداء التي ناقته صلى الله عليه وسلم يقول ركب رسول الله حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء الصخرات صخرات عرفا وجعل حبل المشاة عفوا وجعل جبل المشاة بين يديه ها واستقبل فلم يزل واقفا حتى غابت الشمس. صلى الله عليه وسلم. شقه شديده جدا جدا. لا ينقطع عن ذكر الله ولا عن الصلاة. هو دعاء من تمام؟ لا ينقطع أبدا. صلى الله عليه وسلم. تمام؟ وذهبت السفرة قليلا حتى غاب قوس وأردف بن زيد خلفه ودفع رسول الله نزل من عرفه عربة الى إلى إلى إيه؟ إلى يقول ودفع رسول الله وقد شنق للخصواء الزمام طبعا ينزل المكان عالي فلا تحتاج إلى دفع الأرض تدفع رسلاً فيشنق الزمام يعني يكذب الحبل جدا حتى تصب رأسها بمولك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن رأسها لا يصيب مولك رحله صلى الله عليه وسلم ويقول بيبني اليمنى أيها الناس السكينة السكينة السكينة, السكينة. كلما أتى جبلا من الجبال أرصا لها فسأل في الإيه؟ في الصعود أبقى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدرفة حتى أتى المزدرفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة ولم يسنك بينهما شيء سنك يصلي النفلة سمى السبحة أو التسبيحة ولم يسنك بينهما شيء ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع بعض الناس بقى ممكن يمشي شوية ويكلم وصله أيام ليه؟ وادي خر المصحف لا أي العابدين وسيط المتقين نعم صلى الله عليه وسلم فأي صلاة أداة من بعد صلاة العشاء منزلا لا بطيح إلا شنها تنشط ليست عندك برنامج طويل في يوم الناس إن شاء الله رب العالمين نشان شاقة شديدة والعمل كله في الشمس بنرى اليوم تمام محارقة وزحام واضرابه ها ومهم تفقد إغرفاضك في الطريق وممكن تضل عن الطريق فالمتاع مش محتاج سهر يعني. حتى تأتي طول الليل في ليلة مختلفه وتصبح ترام في اليوم لرمي التمرات هذا نبيه قال وضع جنبه صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفتر وصل الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصوات حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودعا الله وكفره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا في الحدة؟ دلفه جمع المسجد الحراب اسم لموضع واحد ثلاثه أسماء لموضع واحد مسجد الحرار لذلك جمع هو هو نفس المكان فدفع قبل أن تطلع الشمس في الاصباح تمام يعني غربت الساعه السادسه وبدا او الساعه 3 تقريبا قبل اللي هي الفجر وأردف بن العباس حتى أتى حتى بطن محسر وادي من الوديان فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على التمره الكبرى تمام حتى أتى زمرة التي عند الشجرة. الشجره البيع قليلة فرماها صلى الله عليه وسلم بسمح حصيات حصيات يعني فوقك المصروف دون فولا مش على هذا المصريين كل واحد باع عزت اللوزة يحمل فيه حصوات بتاعته لما إللي شيء جزم زمرج شيء خشب ولا شيء مثلا قطع صخر ضخمة يعني تصور جهز المضلاتنه يأكل الشيطان ومنهم من يسقط مثلا على الحجر ومنهم من يسقط الشيطان ويعلمهم تكذب عزت بي كذا وكذا تمام هذا من الزهد المفرد اما هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل هذا واياكم والغلول لما جمعت بدر صلى الله عليه وسلم كحبات الحمص الكبيره ودون حباته قال بمثل هذا واياكم والغلول كانما اهلك من كان قبلكم الغلوب اسباب الهلكه انك تتجاوز في ما اكبر تمام الناس بيقولوا الدين مش بالشكل والدين مش بالصالح وانتم ما تحققوهاش والدين في القلب واهم حاجه علاقه الانسان بالناس وربه والدين معاملته في الكلام ظلموا بيه فصل بين أكمل الشريعة ظاهر ربنا هذه زندقة خبيثة، تمام؟ فأ النبي صلى الله عليه وسلم جمع حصيات ورمى بها تمام الجمرة الكبرى، <تصفيق> نعم، اللي رمى سبع حصيات معقول الحص، الله أكبر، الله أكبر. مع لا لا مرة واحدة ويرميها، لو جمعها مرة واحدة تمام؟ ولو رمائها وقتها خارج المرمى لا تبصر، لا بد أنها تصلح، المرمى ما صاحب المسجد ذي؟ اكبر من صاحب المسجد يعني واسع جدا يعني أنت في تشغيل مسلل من حاجه سهله خاص وبعدين انت كلما ما تطلع في الاماكن العليا كل ما يكون الطريق سهله جدا, جدا, جدا. ومن الناس من ياتي ارمى على شكل القصاص المقلوب يعني فانا صعب جدا ان الحجر يقع هو شكل مخروطي الى اسفل هذا يعني صعب جدا ان يرد الحجرات الى الى يقول ثم أتى الجمرة التي عند الشجرة رمها بسبب حصيات يُقدر مع كل حصاة مثل حصاة خلفي يتساقط في مثلها حصاة بسيطة رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر مكان التمينة طبعا الجمرات في منا المنحر المنحدر على بساحة فضية واسعة وطبعا الآن الحمد لله الناس ما زالوا يعيشون البنك مواتل الآن وإذا استطعت أن تدفع يديك كان ذلك غير مأثم ولكن البنك الآن يقوم أو ال ال الوزراء الحاكم تعلم منها إيه تدفع قيمة هذه هم يربحون ويصدرون هذه فيهم لبلاد فريتة المطلوبة ولانجوليس ال ال آسيا المطلوبة من القراء مفرومين بعد الآن في القراء حرام وذلك بفضل الله يعني فضل عظيم جدا يعني هم يصدرون في العالم أجمع ومنها يفضل في السندات وهذا إلى البلاد يعني مرة بعد, بعد مرة وهذا من عظيم فضل الله سبحانه طبعا دائما بحل الاشكاليات العالمية للاقتصاد الاسلامي أنت من تشم تصور الهدف اللي تكمله إيه أنت ما تشم تعرف لا ينال الله رحمه ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منك التقوى اللي تسمع وتطيع والتقوى منك تخدم فقراء الحرم والتقوى ان يبتهد المعاصرون فيا إني يغدون العالم الاسلامي كله بالحكم الهد الذي شرعه الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم تمام قال ثم اتى المنحر فنحر ثلاثة ها وستين بيده صلى الله عليه وسلم شيء يعني محتاج مهارة عالية جدا وطعن في اللوبة في أسل العنف مما عند بشرع الصدر عنف ها طويل جدا تمام. فالرأس بعيدة فطعن عند الرأس تغيب جدا في الموت فتتألم فيطعنها طريبا من القلب حتى تموت سريعا وتستريح السريع الاحسان من الإنسان في القلب فطعن ثلاثا وستين بيده صلى الله عليه وسلم ثم أعطى عليا فنهر ما غبر يعني ما غبر كان سبعة ثلاثين تمام، في هذه هو النبي صلى الله عليه وسلم شركاء يعني خمسين وخمسين، تمام؟ ثم امر من كل بقطعه اللي اللي درخت منها بعد السلخ أخذ من كل هدنة بقطعه لا اي قطعه من, من, من, من, من, من إيه؟ من وتجمع كلها في قطع، فكأنه أكل من هذه كل صنف من من المئات، ماذا من المستحب أن يأكل من من اللي هو خاصة هذه الشكرات نحن رضوا أرسلنا ده. دام الشكران اللي هو دم التمتع أو دام الخير كده عشان ما عايش حاجة ضرطة دام الناس شوكل نجمة تلاتة يا صراخ الأرطقين في صدرة واحد. تمام قال فجعل من كل بدنه بضعة فجعل في قدر وطبيخة فاكل من لحمها وشرب من مرطها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. فصل بمكان الذبحة، فأتى بني عبد المطلب يسكون على, على زمزم. طبعاً شرف عظيم جداً، شرف الصقاية والحجاب والرفادة هذا من الشرف العظيم الذي فات دونه الله إلى الآن. يعني الشيعة الإيرانيون دون غالباً على أن آل سعود يسجدون بهذا الشرف الصقاية والحجاب والرفادة ويقولون نحن أولى بهذا الشرف منكم. أنت من عباد النار من أتباع الموجود ملك وما ملك بيت الله الحرام. حتى إن هناك الإنسان لا يزعم أوراق ورشات في ضم فعندنا هنا في مصر. تمام نادي لاعاده ابناء حق السقيه والدعايه من اهل سعود المحتلين ويوضع للشعراء من اهل البيت شوف من اهل البيت دول الشيعة عايزين شلو علاقه لا ما عليهش هم عايزين يشرو الكعبه عايزين شلو الكعبه عشان تروح جنب بلا لا الله اكبر لا رحم الله اهل البيت قال فأتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم فقال ذو بني عبد المطلب فلولا اجل لكم الناس على سقايتكم لنتعتم معكم طبعا لا فيدعون بالدلاء غير ذلك مربوط بحبل وبعدين يوضع الماء ويسحبونه ثم يسقون الناس الحديد تمام فالنبي صلى الله عليه وسلم يشجعهم على هذا العمل الصالح ويقول انزله بني عبد المطلب فلولا الا يركبكم الناس أو اه لو الناس على سفائكم لرجعت معهم لو انا زدت عملت كده كل الناس هنودي ذلنا كل كلهم يقاتلونكم ويمزحكم على سخيه الناس فتركها لاهل بني عبد قال فناولوا أدوًا فشرب منه صدّى الله ثالث ثالث سمام نحن فيما بعد ذلك قال وكان يفعل صلى الله عليه وسلم المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم فأأكمل ما يقول من الحج الابتداول فيه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن هذا السنة يؤمنون بأن خير الهجي هجي محمد صلى الله عليه وسلم قال ولا لو اكتصر الحجاج على الأركان الأربعة لا بس لو اقتصر الحجاج على الأركان الأربعة أو الحد لو اقتصر على الأركان الأربعة لا بِساء أموت ما هي أركان الحج الأربعة ؟ قال وهي الإحرام والوقوف برابة والطواف بين فطاف بيت وعصح في المح foto هذه هي أسمة أركان الحج كم تكون أركان الحج أربعة لا خامسة الإحرام وهذا هو النية معنى به نية. أما لبس الملبس الإحرام فهذا من الواجبات. تجربة من التفتيش ولبس الرداء والحذاء هذا هو التجارب من المحظورة لإحرام سال سني غير إحرام نية. فبيك الله هم عمل قلب. يلبي بقلبه ويعبت بقلبه يعني أداء النسك على مراد الله ومراد رسوله الصادق. الإحرام مكتوب به نية. لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال النية والوقوف بعرفه. وهذا ركن متفق عليه. بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه الحج عرفه والطواف بالبيت هذا ركن مجمع على عند اهل البدل الا وهو الطواف بالبيت العتيق طواف الايه الافاضه من عرفات الطواف في الحج على ثلاثه اقسام طواف القدوم وهذا اول ما يخطو الحج واول يرى ثالث تمام وهذا سنة في قول جمهور اهل العلم وقد اوزبه بعض الباحثين تمام الطواف الثاني طواف الافاضه من عرفات وهو طواف ركن طواف الزيارة طواف تمام ثم بعد ذلك طواف الوداع وهو ما بعد أن ينتهي المعتمر أو الحاسي من كل مناسكه يكون آخر عهده البيت الطواف ثم يصرف إلى إيه إلى مدى كلها كل إذا هنا الطواف المقصود والطواف الإيه طواف الفرق بسم الطواف بسمه الزيارة الطواف الإفاضة تمام والسعي وهذا مذهب جمهور أهل العلم السعي والصفة والمروة بما رواه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا إن الله كتب علي فرق. إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا والواجبات التي هي الإخرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس والمبيت ليلة النحر بمثالفة وبالمبيت ليالي أيام التشريق بمنا ورمي الجمال مرتبا والحلق أو التقصير لو فعل الواجبات والاركان أنزأوا عرف ها؟ ما هي الإحرام والبطوف والطهاب والسحر الواجبات واجبات الإحرام الإحرام من الميقات الإحرام من الميقات ولكل أهل بلد ميقاتهم الذي يقصون فميقات أهل اليمن وهو أقرب المواقيت إلى مكة لأن اليمن أبعد الاماكن إلى مكه فيلمن ميقات أهل ذي اليمن يلمن، أهل المدينة التي هي أقرب أماك إلى مكة هو أبعد المواقين عن المأانى عن مكه تمام؟ يعني هذه يعني. تمام؟ يعني كلما كان بلد كان من وكلما كان كان من بعيدا. تمام؟ فأبعد مهلك هو المدينة، المدينة اليمن تمام <تصفيق> <تصفيق> يعني بعد المهد بتاع أهل اليمن من المدينه طول الساعه بتقضي او 25 دقيقة ساعة من, من المدينه الى البرايفه تكون وصلت الى دي مدقيه المسافه كلها بقى تمشي مره تمام والربت ايه الربت يعني حوالي 400 كيلو 500 تقريبا تمام المسافه طويله جدا انما يا لم لم قصيره يا لازم بينها 50 كم فقط بينها, وبين؟ بينها وبينها, وبينها تمام ثم بعد ذلك مهد اهل العراق ذات عرق مهل لأهل العراق، ذات عرق ومهل أهل نجد، الرياض، وما كان من باكستان والهند والبلاد، هاه؟ مهلوا طرف المناط، ومهل لأهل مصر والشام، رابط تمام؟ أو أبيار، عالم، تمام؟ فهنا نقول واجبات الحب الإحرام من الميقات، فمن تجاوز الميقات بلا إحرام، إن كان نسي، رجع إلى ميقاته فأحرم منه ولا شيء عليه. تمام تجاوز النفقات يعني واحد أنه ماشي ماشي ما هوش عارف المكان طبعاً هذا صعب لأن المواقف سواء مبادئ بنشايف عالي الدم متميز الآن يعني لا صعب تسير سوا إلا أنام في المصارات ولا بيفن هو السائق يعني مع سائق مثلاً لا يعرف المكان وهو يقول يمشي بهذا الطريق فإذا وصلنا ونام فلوس الناس تجاوز لو ان يرجع إلى النقاط وهي يخرج من النقاط وهي الى إلى إلى فان مرة فإن من مكانه بعد المجاوزة عليه الدم عليه الدم كلمة الدم يعني دم تمام. بينما الاحرام من النزقات فمن تجاوزه متعهدا فعليه الدن ومن تجاوزه نسيا راجعه فأهل من مكانه أو من فاضي ولا شيء فإن أحرم من مكانه بعد التذكر فعليه الدن وهذا أول الواجبات اسم الاحرام من النزقات ثم بعد ذلك التجرد من محضرات احمرت خاصة المخيط أول أول المحضرات اللي خصت المخير لكن ثلاثة تعلق في إيه ال ال ال السياق اللي هي مفصلة على قدر العضو يعني نقول المخيط ان يكون مخيطا ومفصلا على قدر العضو يمكن يكون مخيط غير مفصل كان تخلع هذا الخميس مثلا فتضعه على كذب كالرداء ويزيغ ولا يضرك وطلع كلابيه اللي هو لبسه او السروال اللي هو لبسه فوضعه على كذب كالرداء لا يضرك تمام انما الممنوع ان تلبسه على هيئته او تلبس الخميس من اتمامه على هيئته تمام حتى لو لبس الخميس ليس... في قدميه لو لبس في اتمام الخميس رجليه هذا يكون ملكوسا تمام انما من وضعه كالرداء فهذا لا يضر وإن اتذر به كالازاره لا يضر اما إذا بعض نفس المتصورين لازم يكون الرداء ابيض ومن شركه كذا ومن منتج كذا لا ممكن بلاد السر عندك في البيت ترفع على وسطك الاسفل رداء وبعدين تاخد على الخميس العلو وتضع على كتفك الرداء اثناء المساء خالص تمام فاحنا بنقول هنا التجارب من النشيط هو الواجب التجارب من النشيط اما هذه الهيئه الجميله التي ترونها لاهل فئه المناسب من هذه العمر هذا مستحب وهذا وقد وسع الله على المسلمين فالحمده لما تكبتك الإنسان إلا ويبقى تكده إيه؟ أديهم من نوع جيد الحمد لله الذي وسع على المسلمين قال والوازبات الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف نهاره من وقف بعرفة من النهار سواء كان من اول النهار او من قبيل او من بعد الظهر او من قبيل العصر او من بعد العصر او من قبيل المغرب قال من أفضل الشمس؟ وجب على من وقف ولو لحظه من النهار ان يقف شيئا من الليل تمام اما من لم يدرك علمه ان هو تاخر لعود انت يدركه الا بليل لا يقف شيء يقف ولو للحظه واحده ثم يمشي تمام ولو وقف على عرفه مخطئا انه عرف هانيا انه عرف ولو نائما او مؤمن عليه اذائه في كثير من مسائل لان رجلا هذا النبي صلى الله عليه وسلم في مذرفه تمام ولم يبن عاد المناص سأل فني النتي قالوا النبي ليس أصلًا في نأتي في جمعه في مزلك في مشان حراس آه فقال ماذا فعل قال ما تردت تلا ولا جدلا إذا وقفت على قال قد أجزأ ذلك يعني كل ما أحبه عاد في كذا لو حديثه إنه جدًا مش عارف كل ما أحبه جدًا هو خاصة ويجيب ينسى البعض وكتأ حتى وصل إلى النبي الصديق رأوا من أهل اليمن يواصل على جداول كتيرة جدا حتى وصل إلى رسول تمام يقول ابن من الواجبات قلنا من النقاط والتجرد من المخيط والوقوف بعرفة الى الليل لمن وقف من النهار والمبيت ليله النحر بمثنى المبيت ليلة النحر بمثنى واجب في صاح اقوال العلماء ومنهم من قال سنه ومنهم من اعتبره ركنا كالظهريه وانتصر له الالباني ايما انتصار لانه اجرى اجر وحين هذه المساله فرجع على خلاف ما ذهب اليه وجب طرح ترى المبيت بمذرفه واجب يخلو بالعذر ويذوره الدم تمام؟ قال والمبيت ليالي لأيام التشريق بمنى يعني التتبيل بمنه إلى إذا ضاق عليك المكان أو سح المكان مكان وجيتنا كان معك من جوار السن مثلاً أو الإنسان يحتاج إلى يبيته في المستشفى أو جدته نوبة من نوبات السكر أو نوبة من نوبات الإغماء واحتاج إلى تطبيق وإلى الى إلى مستشفى في ذلك. فقد ما جدا ولا عليه المقاضي المسؤوليننا ممكن اريته في أو او بيت بعيد مثلا بيته بعيده لا بحث او سيارته بعيده حرج عليه يرسال الدكتوراه السحاب السحاب في ذلك وانا كنت ارسل الدكتور معصمه اثناء احكام الزحام في تكن في تمام فمن عليه المقام عليه ولا شيء يقول ورمي الجمعر. رمي الجمار رمي الجمار المعتبر كم جمره نرميها الجمرات جمرة جمره كبرى جمره وسطى جمره صغرى كل جمره ترمى في كل مره بكام حصاه بسبع في يوم العيد اللي هو الرمي الاول نتر كم حصاه سبع حصيات تمام اليوم الثاني نرمي ثلاث جمرات في كل جمره ثلاث حصيات سبع حصايا كم المجموع سبعة وعشرين. وسبعة؟ في اليوم الثاني وفي اليوم, اليوم الثالث كل سبعين حصص تمام هذا إذا أراد يكملها الحد ولا تعجب فمن أراد أن يتعجب فلا لا يمكن بأيام في اليوم الأول ومنها ويوم اليوم الثاني والثالث وأنشى جبارة تمام يقول هنا رمي الجمار عندما قلنا هي ولبنت أن تكون صغيرة آه يعني ليس بالتفخّم التي ترى ولكن يعني أعتقدها لا واقع التقصير وليس بالكبيرة التي تجرح أقول الناس أن هذا فيه من الغلوي ما فيه وقد نهانا رسول الله عن الغلوي حتى في حزمه الجماد قال ورمي الجماد والحلق او التفسير هذا واجب مخير فيه مخير فيه. لكن الحلق أولا وأكمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحدثين فقال الله ما في قالوا قال يا رسول الله قال الله ما في قال وللمفسرين رأى الله قال الله ما في قال وللمفسرين قال وللمفسرين فدعا للمحدثين, للمحدثين ثلاثة وللمفسرين مرة فلا على نفسك أنت نالك مركة بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن واجبات الحج أيضا طواف الوداع من واجبات الحج أيضا طواف الوداع إلا أنه على الصحيح واجب برأسه غير المتعلق بالنسب واجب برأسه غير المتعلق بالنسب ولذلك من تركه بلسع الإجدام على أصلاح المسألة إلا أنه لكل من نزل مات جهد بي أهل اجعلوا آلة العهد بالبيت الطبس فهذا يعني مشروع في كل من نزل مات حتى وإن كان معتمرا يخرج ويتم المكان بالإيه؟ بالقوام لقول النبي او لعمل قول النبي اجعلوا آفرة يعني عهدهم بالبيت الطريق قال والفرق بين فرق الركن وترك الواجب ها أمكان الحج وواجباته ومستحبات الحج إذا ترك ركنا بطل الحج براسه حتى يفعل الركن على صفة الشرعية أما الواجب فالحد صحيح وعليه الإثم إن كان عمدا والدم لتركه تمام وإن كان نافيا أو جاهلا أو مخطئا فعليه دم فقط في فول الجمهور أهلًا إذا ما هو روب اصلا في المعنى الصلاحي قلنا أن الروب لا شرط ما يلزم من عدمه غير موجود يبقى العمل ذمته غير موجود يبقى العمل ذمته إذا كان روبنا أو شرطا نقول ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجوده العدم ها الركن داخل ماهيه الشيء والشرط خارج ماهيه الشيء وان يحتد عليك الامر فعادي من ركنه بايه الرجوع في الصلاه او السجود في الصلاه وعلم ها الشرطه بالوضوء لها ها الوضوء اذا عدم الوضوء عدمت الصلاه ها يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاه ولكن هل يلزم من وجود الوضوء وجود وجود الصلاه ها لا هيذا من وجود الوضوء عدم الصلاه لاكن شاء صلى من شاء ينسى تمام؟ الوضوء داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ خارج الصلاة مش سيبوه الله هو أفكار وإن في قربه يعني هذا لا، يتوضّع أولم ثم يتأم في الصلاة. تمام؟ أما الركن كالسجود أو القيام فهو داخل الصلاة. تكتمع أولم وليتقول داخل الصلاة. صلّاه من غير سجود في الصلاة؟ اليدا لما نسجد سجودا مفردة حن يأتي له بالقيام وشفاعة وركوع ورفع وتشهّر وتفيد لا يلزم. يسقول سجودا مفردة، يسجود الشفّي، يسجود فيلاوة، وهذا في داخل الصلاة ركض. تمام؟ ولكن لا يتم من وجوده مجرد من وجود الصلاة بأكمله. الركن والشرط تعرفهما واحد. الركن داخل ماهية العبادة أو الشيء، ها؟ والشرط مخارجها، ها؟ طيب. أما الواجب فهو ما أمر الشارع به أمر واجب بحيث يثاب يتابعه ولهذا متعلق. أو الاستيفاء تليقه على التعريف التفصيلي الذي تذكرناه في أول الحلقات من كلام الشيخ أحمد بن محمد. تمام؟ فترك الواجب لا يترتب عليه مطلقاً على الصحيح. وعلى التقصير الايه وعلى على على التاكيد بوصول ان ترك الولي فرعذا منه الاسم والثقاف العقاب فقط اما مطلع العمل بالفلية هذا وهذا قول يعني قصد ايه الشوخاني رحمه الله تعالى وتقي فشيخ السيدي رحمه الله ومن المحققين وحققي ماده الحنابلله المعاصرين يقول والفرق بين من ترك فكن في الحج ومن ترك الواجب ان ذلك الركن لا يصح حجه تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعيه وتارك الواجب حجه صحيح لكن عليه اثم وذم لثته كان متعمدا قال ويخير من يريد الاحرام بين التمتع و افضل و القران أن ها التمتع ان يفعل مثلا نظر عنصرين بحذر واحد او ارنبين بحذر على صلاح اخواننا في روسيا لا يصدون العصفير. إنما انما يصدون الارانب قلت ارنبين بحذر ها يقول يعني, يعني يستفيدوا بصفرة ايه يستفيدوا بالنسكين في في صغره واحده المحتسب المتمتع يذهب يقول لبيت اللهم عمر اني قاص يؤدي مناسك العمره اللي هي اركانها ثلاثه الاركان الاحرام والطواف والسعي انتهت العمر يذهب في احدى شعره او خصرهم هذا يعني ينتهي في غضون ساعه وبغض ثم بعد ذلك يبقى محلا بعد قص شعره يعني يتمتع بما شاء من ايه من كل مباحات الايه الاحلال في ذلك الوقت. يعني ياتي اهده ويشم طيب ويلبس المطيب ويغطي راسه تمام ويعقد عقد النكاح ويشهد عليه ويخطب ويخطب له كل هذه الاشياء ياتيها بلا حرب وكذلك المراه تلبس النقاب الذي مفصل الذي هو مفصل على قدر العرق ولا تتحرج من شيء منه قال انها في فتره الاحلال بعد العمر ثم ينتظر حتى يوم التروية ويأتي يوم التروية الترويه نقول أوم رأبته ذوم الحجة. ويأتي من نسي الحجة ما ذكرنا. تمام؟ حيبيس منة ويصبح بعد طلوع الشمس متجهاً إلى العرافة يذهب العرافة لأن ذن العرافة يجي في متزلفة يطلع من متزلفة يذهب من إلى منة يرمي الجمرة ويسب هذبه أو يعني يوقف من يسبه ثم يقص شعره ويتنسى. تمام؟ ويذهب عن ذلك هو حلال؟ ها؟ يطوف بالبي الحرام يأتي ويزرع بينه إلا يوم الختى. يعني لا لا هي جاءتي منفصل ورا منفصل في الحج وسعي منفصل ورا منفصل في العمر تمام وبعد ذلك انتهى كده يبقى يعني ايه اليوم الثاني والثالث تمت شعائره وذهبت اللي هو عالم محيط كل الحج اه أنه طاف بالليل يحل كل حل طالما طاب حتى لو انيئتها يأتي قبل اعاده النسك بصوره الايه ال يعني يفصل بين المسكين وتحلل بينهما ارجال ياتي الى الايه الى المهله فل بيت عمره طب. ولا ياتي بشيء من اعمال العمره ابدا تمام قبل شروع في طوافها ولو ياتي بالطواف الايه الهلول فقط بس طواف العمره تمام ثم بعد ذلك يبقى على احرامه الى يوم التروية متى وصل وصل واحد شوال يبقى مخرج حتى يوم التروية تمام أو حتى يوم النحر وسط عشرين وسط ثلاثين وسط كده وسط ثمانية وسط ستة سبعة حمسة اثنين ثلاثة واحد ذو الهجة يبدأ في جميت اللهم عمره ولا يفعل شيئا من اعمال العمره ويدخل عليها الهج مباشرة يدخل القدوم اللي هو السنة وبعد كده يذهب الى مينة يدخل فيها ويؤدي مناسك الحج كما مره في المرة المرة في صورة القارن والقارن المتمتج ينسم هما لفح على على تمام فما الذي في الصيام ثلاثة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم المفرد لا علاقة له بالعمر لا قبل لا ولا مهد هذا يأتي على المناسك مباشرة وأوسع ما يفعله هو أن يأتي على يوم التروية إذا فات من يوم التروية لا يضره يأتي علي, إيه؟ على عرفة إذا لم يأتي يوم عرفة كامل لا يضره يأتي على مذلهم إذا من العرفة أول يأتي على عرفة ويرجع ذلك وأرجع إلى مذلهم مرة أخرى وكمل. تمام؟ ولا دمع على أيه ولا هو وأسهل المناسك وأخفها ولا ألفدها إلا أنه أقلها عملاً وثواباً وبعضها لم يناسب مشعير في الاضطراب لكن هذا الكلام مردود بالإجماع الصغير أجمع العلماء على أن من أهلها ها التمتع أو قارماً أو مفرداً أن حتى صار تمام قال فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويخرج منها ثم يحرم بالحج من عامه وعليه هد ان لم يكن من حاضر المسجد الحرام من دين من الفلصة أن يرحل إما بالعمرة اعتمر في رمضان وبقى إلى بالحجة فهد فقط يكون مفرداً أو معتماء أو متمتعاً لا هذا مفرد تمام لأنه لم يهد في, في شرطها، لكي تكون هو هد؟ وذهب الحدث وبعدين يعتمر بعد الحدث كلهم متمتّعين لا لا يكونون متمتّعين يعني يأتي بالعمرة في أشهر الحج قبل الحج تمام ويتحلل بينهما تمام شرط يكون أخويا مش من أهم البيت الفاطمة الفاطمة أما الإفراس فهو يُحرم بالحج من الفقهاء مفرداً في أيام الحج وأما الطراز فهو يحرم بهما معاً أو يحرم بالعمرة ثم يُحرم الحج عليها قبل شروي بطافها. قولوا يا طالب المتنع الى هذه الصفه اذا خاف تواث البكوف في عرضه ان اشتغل بعمرته يعني واحد جاي نوى تمتع قال لبيك اللهم عمرة في حجته تمام وكان التاريخ ده يوم يوم 8 فحصل امتحان شريف جدا جدا ولم يستطع ان ايه يؤدي عمرته كامله فاستضر اضرار افاداته الاقدام أو او توافق النفس على آه على على عرفات مباشرة ما فيش أي مكان ولا حتى يبيد بمنه لا يستطيع ما فيش أي مسجد منه تلهي العرفات مثلاً لو هم يقولون بهذي الصورة من إيه قريبة خلاص ولا فاكر هم عمر لم يش أشياء من إيه من العمر يدخل حتى عليها مباشرة ثم بعد ذلك يكون قد خديع صابر نسكين بأعماله كل العمل وعمل الحد فقط ودخل فيها العمر تمام دخلت فيها العمر متسلي الله سبحانه وتعالى ما يقع شيء تمام وهذا مما استدل به على معارض جامعي للنيه في العمل الواحد بأكثر من 100 لأنه ادى بفريضه في ايه في واحد حد والعمر قال ويضطر المتمتع الى هذه الصفه اذا خاف فوات الوقوف بعرفه تشتغل عمته وايضا اذا حاضت المراه او نفست وعرفت انها لا تظهر قبل وقت الوقوف بعرفه يعني فرد لبيت اللهم عمر عشان هتتمتع منها وبعدين فيما بعد تأجل كهله من حسد، فوجئت الدم قد ضربها بإيد بالحج تمام؟ ثلاثة صديق تطوف بالبيت، فتؤجل الطواف كاملاً، ولا ولا عمر تلاه حتى تأتي بمناسب يوم الترويح منها، تطلع من منها على عرفة، ولا اشترى في ذلك الطهارة في يوم ذللك لا اشترى الناس طهارة ثم ترم الجمال ثم إيه؟ تقص شعرها ثم تتحلل، ثم بعد ذلك تطوف بالبيت، بعد أن قطع حيضها ومتى انقطع حيضها تطوف بالبيت عن حجها وعمرتها وتكون خارجها، وتكون. قارنها أي تمام؟ قال والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هد دون المفرد، وعلى القارن دون المفرد. نحن هنا القارن يعتمد النسب الاثنين في هاي أوقات، إنما المفرد لا يأتي إلا بنسب واحد ونية واحد. تمام؟ قال والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هد دون المفرد. هدي ايه؟ شكران يعني شكر لنعمة الله عز وجل هيا له نسوكين بصفرة واحدة قال ويجتنب المحرم جميع محظورات الإحرار يجتنب المحرم جميع محظورات الإحرار قام بلتقنا بالوصف؟ سنسرد محظورات الإحرار سردا ثم نرتيه إلى مبارة سرطة المغرب قال ويجتنب المحرم سواء كان محرم بعمر أو محرم بحد مفردا كان او قارفا او متمتعا يجتنب محظورات الاحرام وهي حلق الشعر او اخذ الشعر من جميع البدن ولو من الابط او العانه حلق الشعر وتقليم الاطفال سواء في اليدين او في الرجلين ولبس المخيط ولو على غير هذه كما ربس, ربس القميص برجليه او السراولات في يديه كمان لبس المخيط وان كان رجلا وتغطيه راسه كان رجلا ومس السيل رجلا او امراه ومس أو من الطيب رجلا وامرأة وكذا عقد النكاح بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وقطع شجر الحرم البدي وصيد الحرم البدي هذه محظورات الحرام وتفصيلها نبيه الأجازة القادمة صلى الله عليه وسلم